هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وأعانى الله على قوله والموفق والهادي الله وصلى الله على محمد وآله الحمد لله رب العالمين